هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عادم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الدمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع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 قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّدَارِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ